لا, لا لا لا على كل شيء فرنت تراها مجاهد لا استسلام وكل وطن نروا بها مكبر ولن نضار شهيد العلاقات مر عبرات ترابها لستسلام الى الغد يزهو في الجنان ويخطر زران رغاما والجذاه ابيته زران رغاما والجذاه ابيته لتمدع عزا في الديار وتزهو لتمدع عزا في الديار وتزهو على كل شبرت من ثراها معذب لا استسلاف في كل دغاة الأرض قد بات يغفر ولا نضر عليها دماغ الصيد السلام ذكيا لستسلام وفي توا سيد العوالي وجعفر زرانا رغا والجباب ابيتا زرانا رباب والجباب ابيتا ابيتا لتم بتعز في الديار وتزهو لتم بتعز في الديار وتزهو تجد الدم الغالي على كل ذره لست استسلام فلو كنت احرار مسكن وعن ضر وددت وثم تسن دينا وعضا وامدا لست استسلام عامر كبل الايمان وجني تنصروا فيران رباه والجبال ابيه لتران رباه والجبال ابيه لتم بتعسن بالديار وتسر لتم بت لسن بدياري وتسر اه يا عصر العبيد جاءكم عصر اليمان حاجكم كل القيون واستعدوا للفداء اه يا عصر العبيد جاءكم اذَا حطْمُ كُلَّ الْقُيُودِ وَاسْتَ